22. cüz Ahzab suresi sayfa 421 Eûzu billahi Bismillahirrahmanirrahim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 وَكَفَى ٱللَّهُ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا يَا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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْمِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجٌ حَالِيكَ ذَلِكَ أَذْنَاءَ أَنْتَ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَىٰ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن.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 ذلك أذنى ان يعرفن فلا يقذين، وكان الله وفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا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 وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ قال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا بِمَا بما تعملون بصير ولسليمان الريح ودرها شهر ورباحها شهر وأرسلنا له عين البتر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 فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الويب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يميل وشمار كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَسَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُسَّقٍّ إِلَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِكُلِّ صَبْرٍ شَكُورٌ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 قل لكم ميعاد يوم لا تأخرون عن مسأته ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولم تر الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وقالوا ما هذا الا افكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين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 وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْوَهْمِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها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 وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرًا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَقْشَوُنَّ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّرَاءِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل يدخلونها يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَالْقُوا فَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ وَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورِ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنْجَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُهُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْعُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا زَادَهُمْ إلَّا نُفُوراً إِسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ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 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاكَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرذني الرحمن بضر لا تون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين